بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم الحمد لله الحمد لله العلي الأعلى خلق فسوى وقدر فهدى وجعل الفلاح لمن تزكى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بها الفلاح في الآخرة والأولى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من زكى نفسه وحقق التقوى صلى الله عليه وسلم صلاةً زاكيةً وسلامًا يبقى ورضي الله عن آله وأصحابه أهل الرضوان والهدى أما بعد فمعاشر الفضلاء أحييكم بأزكى تحية فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه زين كل ملائي إن خير المجالس مجلس في بيت الله عز وجل يجالس فيه عمار المسجد الذين تتعلق قلوبهم ببيوت الله عز وجل فيحبونا المفت فيها لا لأسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا في هذا المجلس خير ما كتب لعباد من عباده جالسوا مثل مجلسنا هذا أيها الفضلاء إن من رحمة الله بعبده ومن توفيقه لعبده ومن إرادته الخير بعبده أن يوفقه للعناية بكتابه الكريم للعناية بالقرآن الكريم وإن من أعظم النعم على هذه الإمارة إمارة رأس الخيمة أن وفق الله عز وجل القائمين عليها والأخيار فيها على إقامة هذه الجائزة جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم فأسأل الله عز وجل أن يجزي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسم خير الجزاء على عنايته وعلى رعايته وأسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين على مؤسسة رأس الخيمة وعلى رأسهم الشيخ صقر وفقه الله عز وجل يجزيهم خير الجزاء وأن يتبتهم على هذا الخير وأن يزيدهم من فضله أيها الإخوة إن القرآن كلام الله حوى كل خير فيه تبيان كل شيء فما من خير إلا وهو في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وإن المتدبر للقرآن الكريم ليجدوا أن عناية القرآن الكريم بالنفس عناية عظيمة بالغة فإن للنفس في القرآن أمرا عظيما كبيرا فالنفس وردت في القرآن في مواطن كثيرة وردت معرفة ومنكرة ومجموعة ومفردة وذلك يدل على عظيم شأنها والنفس أيها الفضلاء تأتي في القرآن بمعانم فتأتي بمعنى الروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت وهي بهذا تساوي الروح المنفوخة في الإنسان فقد روى مالك مرسلا عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام مع أصحابه عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس أنه صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها وقال الإمام الألباني رحمه الله في تعليقه على مشكات المصابيح صحيح وروا مسلم في صحيحه أن بلالا رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله فهذا يدل على أن النفس تأتي بمعنى الروح فقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم روحا وسماها بلال نفسا ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم تسميته وقال الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى الله يتوفى الأنفس أي الأرواح يتوفاها فيميتها الموتة الصغرى بالنوم فإن شاء قبض منها ما قبض وإن شاء أرسل منها ما أرسل سبحانه وتعالى كما أن النفس في القرآن تأتي بمعنى نفس الشيء وذاته وعينه كما تقول مثلا رأيت زيدا نفسه رأيت زيدا نفسه يعني رأيت زيدا ذاته وقد قال الله عز وجل تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك والمقصود بالنفس هنا الظث وقال الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة كما أن النفس تأتي في القرآن ويراد بها الباطن وما في القلق تأتي في القرآن ويراد بها الباطن وما في القلق كما في قول الله عز وجل وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّبْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ أي في قلوبكم وفي بواطنكم فلم تظهروه وهذه معاني النفس الثلاثة في القرآن ثم هناك معنى أغلب منها وأكثر منها وهو المعنى الغالب للنفس في القرآن الكريم وهي وهو أن النفس تأتي بمعنى الإنسان بمعنى الإنسان وهذه النفس التي بمعنى الإنسان مخلوقة من نفس واحدة فأصلها نفس واحدة هي نفس آدم عليه السلام كما قال الله عز وجل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 وهذه النفس بهذا المعنى أي بمعنى الإنسان تكون مكلفة عند وجود شروط التكليف كما دل على ذلك القرآن ولا يكلفها الله عز وجل إلا ما في وسعها وما آتاها كما قال الله عز وجل لا تكلف نفس إلا وسعها وكما قال سبحانه لا نكلف نفسا إلا وسعها وكما قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وكما قال ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إذن يا أيها الإنسان يا أيتها النفس إذا جاء التكليف في كتاب الله إذا جاء الأمر في كتاب الله إذا جاء النهي في كتاب الله إذا جاء الأمر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء النهي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه في وسعك وأنه في قدرتك وإياك أن يغرك الشيطان ويقول لك هذا أمر صعب هذا أمر شاق والله عز وجل لا يكلفنا بالمشقة والله إن الله عز وجل لم يكلفنا في كتابه ولم يكلفنا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بما في وسعنا وما في قدرتنا وهذه النفس قد سواها الله عز وجل فسوا خلقها وعدل في تسويته سبحانه لها وفي تسويته لها آيات عظيمة لمن كان له قلب وكان من الموقنين نفسك سواها ربك وهي تدلك على ربك سبحانه وتعالى دلالة عظيمة بينة كما قال الله عز وجل ونفس وما سواها ونفس وما سواها وما هنا قال بعض أهل العلم بمعنى الذي يعني ونفس والذي سواها ونفس ومن سواها فأقسم الله عز وجل بالنفس وأقسم به سبحانه وتعالى وهذا يدل على عظم شأن النفس وقال بعض أهل العلم معنى وما سواها أي وتسويتها ونفس وتسويتها فأقسم الله عز وجل بالنفس وأقسم بتسويتها وأنه سواها سبحانه هذه التسوية العظيمة وقال سبحانه وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون لو تدبر الإنسان في نفسه لوجد أنها تدله على ربه سبحانه وتعالى وعلى عظيم نعم الله عز وجل عليه لو تدبر الإنسان في عينيه كيف أن الله عز وجل جعلهما في مقدمة وجهه وجعلهما في هذين الجحرين الحافظين لها وكيف حفظهما بهذه الحركة المستمرة التي حركة ليست إرادية وهكذا إذا نظر في أنفه وإذا نظر في فمه وإذا نظر فيما ركب في داخله دله ذلك على ربه سبحانه وتعالى فالنفس كاشفة للإنسان ودالة له على ربه وعلى عظيم نعمه سبحانه وتعالى عليه ربك أيها العبد قد سوى نفسك تسوية عظيمة ثم ألهمها وعلمها فجورها وظلمها وفسقها لتحذر منه وتبتعد عنه وألهمها وعلمها تقواها وطاعتها وقربها لتكون من أهل ذلك المحافظين عليه ألهمها ذلك ببعتة الأنبياء والرسل عليهم السلام فهداها النجدين هداها طريق الخير لتسلكه وهداها طريق الشر لتحذره وركب فيها ما تدرك به ذلك فركب فيها العقل والقلب حتى تفهم ما تخاطب به كما قال سبحانه فألهمها فجورها وتقواها وكما قال سبحانه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه المجدين وأعطاها إرادة ومشيئة تختار بها أحد الطريقين وهي تحت إرادة الله عز وجل لا تخرج عن إرادة ربها كما قال سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وكما قال سبحانه لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ولكن الله عز وجل جعل ذلك تحت مشيئته فقال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وذلك أيها الفضلاء أن الله سبحانه وتعالى كلفها عند شروط التكليف كما تقدم معنا وبينا لها ما تكلف به وكل نفس من نفوسنا عاملة ولا بد فليس هناك وقوف بل إما تقدم وإما تأخر إما تقدم وإما تأخر فكل نفس من نفوسنا عاملة فنفس ساعية في تزكية نفسها لتكون من المفلحين في الآخرة والأولى ونفس والعياذ بالله متبعة لشهواتها متبعة لأهوائها مطيعة لهواها لتكون من الخائبين والخاسرين في الآخرة والأولى كما قال سبحانه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فالفلاح كله لمن زكى نفسه بالطاعة والصبر على الطاعة والبعد عن المعصية والصبر عن المعصية والخيبة والخسران لمن أخفاها وأخفى خيرها بالظلم والشرك والطغيان ومعاصر الرحمن سبحانه وتعالى ومن جاهد نفسه وزكاها وأطرها على الخير أطرى ونهاها عن الهوى كان له الفوز يوم القيامة كما قال ربنا سبحانه وتعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى وذلك جزاء من تزكى فجزاء الإحسان الإحسان فمن زكى نفسه في الدنيا كان جزاؤه عند لقاء الله عز وجل جنات, جنات عدن تجري من تحتها الأنهار ولهذا أيها الإخوة فإن تزكية النفوس من أعظم ما ينبغي أن يعتني به المؤمن وإن تزكية النفوس ترجع إلى أصلي أما الأصل الأول فهو لزوم الكتاب والسنة هذا طريق تزكية النفس محبة كتاب الله وكثرة تلاوة كلام الله وتدبر القرآن فتدبر القرآن مفتاح القلوب ومفتاح الصلاح كما قال ربنا سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها والقرآن يهدي لكل خير وأحسنه كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا فوالله لن تزكو نفس. بعدت عن كتاب الله وهجرت كتاب الله سبحانه وتعالى فلا زكاة إلا لمن أقبل على كتاب ربه سبحانه وتعالى بحسب استطاعته وكذلك محبة السنة وكيف لا يحب المؤمن السنة وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكل مؤمن لا يحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم محبة السنة وتعلمها والحرص على العمل بها طريق من طرق التزكية فهو يلي كتاب الله سبحانه وتعالى كما قال ربنا سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين وكما قال ربنا سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وانظر كيف أن ربنا سبحانه وتعالى قال ويزكيهم وقرن ذلك بقوله ويعلمهم الكتاب والحكمة والمعنى ويزكيهم بتعليمهم الكتاب والحكمة والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلفت عبارات العلماء في معنى ويزكيهم ولكن اختلافهم اختلاف تنوع فكل ما ذكروه داخل في تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهم فقال بعضهم معناها يطهرهم من الشرك بالله وعبادة الأوثان وينميهم ويكثرهم بطاعة الله عز وجل وقال بعضهم يزكيهم يعني يصلحهم وقال بعضهم يزكيهم يعني يجعلهم أزكياء طهرة وقال بعضهم يزكيهم أن يطهرهم من رذيل الأخلاق وسيء الأخلاق وسفاس في الأمور والدناءات التي لا تليق بالإنسان قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله عز وجل هذه المنة التي انتنى الله بها على عباده المؤمنين أكبر المنة بل هي أصلها وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريء صلى الله عليه وسلم الذي جمع الله به جميع المحاسن الموجودة في الرسل ومن كماله العظيم صلى الله عليه وسلم هذه الآثار التي جعلها الله عز وجل نتيجة رسالته التي بها كمال المؤمنين علما وعملا وأخلاقا وآدابا وبها زال عنهم كل شر وبرر فبعثه الله عز وجل من أنفسهم وأنفسهم يعرفون نسبه أشرف الأنساء وصدقه وأمانته وكماله الذي فعل الأولين والآخرين ناصحا لهم مشفقا حريصا على هدايتهم يتلو عليهم آياته فيعلمهم ألفاظها ويشرح لهم معانيها ويزكيهم أن يطهرهم من الشرك والمعاصي والربائل وسائر الخصال الذميمة ويزكيهم أيضا فيحثهم على الأخلاق الجميلة فإن التزكية تتضمن هذين الأمرين التطهير من, من المساوئ والتنمية بالمحاسن فالنبي صلى الله عليه وسلم يزكي الله عز وجل به هذه الأمة فمن أراد أن يزكي نفسه فعليه بطريق كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيا لها من نعمة لا يقدر قدرها أحد ولا يحصي المؤمنون حقيقة شكرها فعلينا أيها الإخوة أن نقبل على كتاب ربنا وأن نقبل على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم حباً وقراءةً وتعلماً وتدبراً وعملاً لعلنا أن نكون ممن زكت أنفسهم بذلك وأما الأصل الثاني فهو الإيمان والعمل الصالح وكل ما. ازددت عملا صالحا كلما ازدادت نفسك نقاءا وزكاءا وطهرا فإنك إذا تقربت إلى الله بالفرائض أحب الله منك ذلك التقرب فإن تقربت إليه بالنوافل زادت نفسك زكاءا وكنت عند الله عز وجل من المقربين كما جاء في الحديث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 المؤمنون هم الذين قد زكوا أنفسهم فقد أفلح من زكاها وهنا يقول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون بمفلاحهم الذين هم في صلاتهم خاشعون تعدوا شأن المواضبة على الصلاة بل هم يصلون صلاة الخاشعين لأنهم إذا قالوا الله أكبر استشعروا قبل أن يبدأوا أن هذا العمل يحبه الله عز وجل وأنه من أزكى الأعمال عند الله فإذا قالوا والله أكبر نطقت ألسنتهم هذه الجملة العظيمة واستشعرت قلوبهم هذا الأمر العظيم فكان الله في نفوسهم حقا أكبر فلم يرتفتوا إلا إلى صلاتهم فكانوا خاشعين لله أذلاء بين يدي الله سبحانه وتعالى والذين هم عن الله معرضون فهم معرضون عما لا فائدة منه من الأفعال والأقوال والذين هم للزكاة فاعلون فهم مواضبون على الزكاة ومتصدقون من أموالهم والذين هم لفروجهم حافظون فهم حافظون فروجهم رجالاً كانوا أو نساءاً من كل ما يقدح فيها من قولٍ أو فعل إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فهذا أذن الله عز وجل به فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون من ابتغى تفريغ شهوته بغير ما أذن الله عز وجل به بغير ما يكون في زواج أو ملك يمين لو كان موجودا فإنه عاد بنفس هذه الآية فكيف يكون مفلحا ولذلك لا ينبغي للمؤمنين أن يلتفتوا لمن يهونوا من, تفريغ من شأن تفريغ الشهوة بغير ما أذن الله عز وجل به فإن الله عز وجل حفظ الفرج حفظا عظيما فمدح من حفظ فرجه وأذن في تفريغ الشهوة بالزواج وملك اليمين ووصف كل ما وراء ذلك بأنه عدوان والعياذ بالله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون فهم أهل وفاء بأماناتهم وأهل وفاء بعهودهم بل هم مراقبون للعهود خشية أن يغفلوا عن عهد فيضيعوه وهذا من تمام وفائهم والذين هم على صلواتهم يحافظون فهم محافظون على الصلاة في وقتها الأول حفاظ على الصلاة في ذاتها وهذا حفاظ على الصلاة في وقتها أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فتزكية النفس تكون بالإيمان بالله والعمل الصالح ومن أعظم ذلك وأبلغه أثرا الدعاء وأن يسأل, الله وأن يسأل العبد الله أن يزكي نفسه سبحانه فإن مالك التزكية هو الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان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 فجع ربك فان الله عز وجل سميع عليم سبحانه وتعالى ولهذا كان سؤال الله تزكية النفس من ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم ااتي نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رواه مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم يتبع ذلك بقوله اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع لأن النفس لا تزكو إلا بعلم ينفع وإذا كان الإنسان يتعلم علما ولا ينتفع به فهذا دليل على أن نفسه ليست زكية وأنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه في هذا جهادا عظيما ومن قلب لا يخشع فإن من أعظم ما يؤثر في القلب وفي النفس تزكية الخشوع لله سبحانه وتعالى ومن نفس لا تشبع فإن عدم القناعة يقود الإنسان إلى الوقوع فيما يقدح في تزكيته لنفسه ومن دعوة لا يستجاب لها فإن قال قائل قلتم إن تزكية النفوس من أعظم ما ينبغي أن يعتني به المؤمن فكيف تقولون في قول الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فهنا نهى الله عز وجل عن تزكية النفس قلنا نعم ولا شك لكن التزكية التي نهى الله عنها ليست هي التزكية التي شرع الله عز وجل لنا فالتزكية المنهي عنها هي مجح الإنسان نفسه والإمتنان على الله بصلاحها وهذا قلب للحقائق فالمنة لله سبحانه وتعالى فلولى الله ما زكى أحد لولى الله ما اهتدينا لولى الله ما صمنا ولا صلينا لولى الله ما كنا أصلت لولا الله ما أنعم علينا بنعمة لولا الله ما تنعمنا بنعمة فالمنة كلها لله سبحانه وتعالى وتزكينا إنما هو لأنفسنا كما قال الله عز وجل ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير فكيف يمتن العبد بصلاحه وزكاء نفسه على ربه وكيف يمدح نفسه ترفعا على الناس وهنا أشير إلى لطيفة ذكرها العلماء وهي أنه يجوز للإنسان أن يمدح نفسه في مقامين المقام الأول إذا كان يقابل أهل البدع وأهل الفتن وأهل الشر فإنه يجوز أن يمدح نفسه أمامهم ليفسرهم ويظهر علوه عليهم قالوا لأن هذا من الجهاد في سبيل الله وقد جاز الكبر وإظهار الكبر في الجهاد فكذلك يجوز هنا أن يمدح الإنسان نفسه بما فيه إذا كان يقابل أهل الأهواء وأهل الفتن وأهل البدع ليعلو عليهم ويكسرهم والأمر الثاني قالوا يجوز للإنسان أن يمدح نفسه إذا ذم بما ليس فيه إذا دم بما ليس فيه كأن يذم بالكبر فيقول كيف يكون متكبرا من حوى في قلبه كتاب الله هنا يمدح نفسه ليدفع عن نفسه ما ظلم به وقد نقل عن ذلك نقول نقل في ذلك نقول عن السلف الصالح رضوان الله عليهم ولكن الأصل أن الإنسان لا يمدح نفسه وأن تزكية الإنسان لنفسه مذمومة إلا في هذين المقامين والنفس التي هي نفسي ونفسك عندها قدرة على الطغيان وقدرة على الخوف من الرحمن فإن طغت باءت بالخسران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 والنار وجحيمها وابتلى أنفسنا بأن جعل طريق الجنة محفوفا بما قد تكرهه النفس وجعل طريق النار محفوفا بما تحبه النفس وتشتهيه قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات متفق عليه واللفظ لمسلم وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم خبرا عظيما فقال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة والنا أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها قال فجاءها ونظر فيها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها قال فرجع إليه قال فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بها سبحانه فحفت بالمكاره فقال ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت أن يدخلها أحد قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فأمر بها فحفت بالشهوات فقال ارجع إليها فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها رواه أبو داود والترمذ والنساء وصححه الألباني والشهوة أيها الفضلاء التي حفت بها النار فاتنة للأنفس ومضلة لها والهواء مضل للأنفس ومؤثر في عملها ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم وَمُضِلَّاتِ الْهَوَى يعني أن من أعظم ما يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة شهوة الفرج وشهوة البطل والهوى والعياد بالله قال ابن القيم رحمه الله عن قوله سبحانه وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى قال النفس إذا أحبت شيئا سعت في حصوله بما يمكن حتى تسعى في أمور كثيرة تكون كلها مقدمات لتلك الغاية فمن أحب محبة مذمومة أو أبغض بغضا مذمومة وفعل ذلك أي سعى من أجل حبه المذموم أو ضغضه المذموم كان آثماء مثل أن يبغض شخصا لحسده له فيؤذيه ويؤذي من له به تعلق إما بمنع حقوقه أو بعدوان عليه أو نحو ذلك فينبغي علينا أيها الإخوة أن نحذر الشهوات وأن نحذر الأهواء وهذه النفس المكلفة في الدنيا وهذه النفس المكلفة في الدنيا على ثلاثة أنواع انتبهوا يا أخوة لا نقول ثلاثة أنفس ثلاثة أنواع النوع الأول أمارة بالسوء وهي النفس التي يغلب عليها اتباع هواها فتتقلب بتقلب الهوى وتعطي صاحبها مناهة تعطي صاحبها مناه بفعل الذنوب والمعاصي كما قال سبحانه عن امرأة العزيز أنها قالت إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم والثانية النفس اللوامة وهي التي تذنب ثم تلوم صاحبها فعندها خير وشر لكن إذا فعلت الشر لم تترك صاحبها يهنأ بل تلومه لماذا قلت لماذا فعلت لماذا قلت لماذا فعلت فهي لوامة له فإن قادته بهذا إلى التوبة فهذا حسن وإن قادته إلى الحسرة من غير توبة فهذا من عاجل العذاب على الذنب والعياذ بالله فتسمى لوامة لأنها كثيرة اللوم لصاحبها لأنها كثيرة اللوم لصاحبها كلما فعل ذنبا لامته على هذا الذنب وقال بعض أهل العلم سميت لوامة لأنها تتلوم ما معنى تتلوم؟ قالوا تتردد بين الخير والشر معنى التلوم التردد بين الخير والشر تفعل خيرا ولكنها تفعل شرا ولكنها تفعل شرا كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة والثالثة النفس المطمئنة وهذه النفس المطمئنة التي وقر حب الخير فيها وكره الشر فيها فهي تحب الخير وتسعى إليه وتكره الشر وتبتعد عنه حتى صار ذلك خلقا لها وعادة وديدنا لصاحبها وقد قال ربنا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وهذه الأمور الثلاثة يا إخوة صفات للنفس فقد تكون النفس أمارة بالسوء لوامة في آن واحد تكون أمارة بالسوء لكن لا يغلق عليها السوء تأمر بالسوء ولكن في خير في صاحبها تأمره قبل الوقوع بالسوء فإذا وقع لامته فتكون أمارة قبل الوقوع لوامة بعد الوقوع وقد يتنقل الإنسان في هذه الصفات الثلاثة فتكون نفسه أمارة بالسوء إما كلا وإما جزءا إما كلا بأن يكون كافرا والعياذ بالله وإما جزءا بأن يكون مؤمنا عاصيا تغلب عليه المعاصي ولكنه مؤمن ثم ينتقل إلى نفس النفس اللوامة فتلومه نفسه على ما هو فيه فتثمر صلاحا في نفسه فينتقل إلى النفس المطمئنة وهذا يقودنا إلى قضية لا بد أن نفهمها وهي أن النفس تحتاج إلى جهاد فهي قد تتقدم في هذه الصفات وقد تتأخر في هذه الصفات هذا متى في الدنيا أما يوم القيامة يقول العلماء فكل نفس لوامة يوم القيامة كل نفس تلوم نفسها كما جاء عن ابن عباس وذكره ابن القيم رحمه الله كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة يلوم المحسن نفسه لماذا يلوم نفسه أنه لم يزدد إحسانا لما لم أكثر من الصلاة لما لم أكثر من الصوم لما لم أكثر من الصدقة لما يراه من عظيم الثواب والإنسان يا إخوة يوم القيامة إذا رأى عظيم الثواب يتمنى لو كان في الدنيا زاد علامة بل يا إخوة يوم القيامة يتمنى أصحاب العافية لو أنهم نشروا في الدنيا بالمناشر لما يرون من عظيم ثواب أهل البلاء فيوم القيامة الإنسان هناك يريد الزيادة من الخير فالمحسن يلوم نفسه, أنه يلوم نفسه أنه لم يزدد خيرا فما الداعي أن تؤخر إلى وقت اللوم ازدد اليوم واحرص اليوم وأما المسيء فإنه يلوم نفسه أنه لم يرجع ولم يتب يلوم نفسه أنه لم يرجع ولم يتب وهذه النفس مهما عاشت ومهما طالت حياتها فإنها ستموت إن عاشت في نعيم ستموت وإن عاشت في تعب وعناء ستموت وتوفى ما عملت يوم القيامة وتجد ما عملته أمامها حاضرا كما قال الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وكما قال سبحانه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد فعلينا أيها الإخوة أن نعي هذه الحقيقة الكبرى وأن نفهم هذه الحقائق عن النفس التي وردت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى لنكون من الفائزين السعداء أصحاب الحياة الطيبة في الدنيا وأصحاب الفوز في الآخرة فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن جاهد نفسه ونهاها عن هواها وزكى نفسه وأن يجعلني وإياكم ومن نحب ممن تزكى فأفلح وتقرب إلى الله حتى رضي عنه وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا المجلس نتقرب فيه إليه أن يجمعنا في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابل وأن يجعلنا جميعا من أهل الجنة والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم